ب س موسوعه ا ل ن ا ا ل س ي ا للعلوم ه ي ا حكيما ا الاسلاميه يوحى إ ك ك ع ا م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 هو م ا أدعياءكم جعل ذلكم أبناءكم و ل ك م ب أ س و ا ه ك م و ا ل ل ه ي ق و ن ا ل ح ق وهو يهدي ا ل س ب ي للعلوم أ ا ل ا س ل ا م و ا م و ا ن ك م في ا ل د ي ن و و م ا ل ي ك م و ل ي س ع ل ي ك م ج ن ا ح ف ي م ا أ خ س ل ا م ي ه ا س م قلوبكم ا ن الله غ ف و ا ر ح ي م ى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 ك موسوعه ل ي النابلسي وجنودا ه للعلوم ن الاسلاميه ن و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 ش إ خ و ا ن ه م هلم إلينا و ل ا ي أ البأس ت و ن إلا ق ل ي ل ر أ ش ح أ ة ع ل ي ك م ف إ ذات جاء الخوف ر أ ي م ي ن ظ ر و ن إليك ت د و ر أ ع ي ن ه م ك ا ل ذ ي يغشى ع ل ي ه من الموت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 وعضى نحبه و م ن ه النابلسي د للعلوم ه ن ا ف ق ي يتوب ن إن شاء أو ع ل ي ه م إن ا ل ل ه ك ا ن غفورا ر م ي ا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 و أ ن ز ل الذين ظهروهم ا من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا فريقا ق ت ت ل و ن و ت أ س ر و ن فريقا وأورثكم ر أ ض ه م و د ي النابلسي ر ه م م و و أ ا ه للعلوم الاسلاميه قل لازواجك إ ن كنتن تردن ا ل ح ي ا ة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا و إ ن كنتن تردن الله ورسوله والدار ا ل آ خ ر ة فإن ا ل ل ه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 ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها, نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لا السنن كاحد من النساء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 والصادرين والصادرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات, والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات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 سنه الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون ر س ا ل ة ت الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا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 وبشر ا ل م ؤ م ن ن ي بأن ل ه م من ا ل ل ه ف ض ل ا ك ب ي ر ا و ل ا ا ا تطع ل ك ف ر ي ن و ا ل م أباهم ن ن ا ف ق ي ودع و و ت ك ل ع ل ى الله و ك ف ى ب ا ل ل ه ا س ل ا يا أ ي ه ا الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل, من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من ع د ة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أ ي ه ا النبي ل موسوعه ا ل ت آتيت ي أ ج و ر ه ن و م ا م ل ك ت ي م ي ن ك م م ا أ ف ا ا ل ل عليك ه و ب ن ا ت م ك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي ه ا ج ر ن معك و ا م ر أ ة م ؤ م ن ة و ان م م م ر أ ة ؤ ة إن وهبت نفسها للنبي إ ن أ ر ا د النبي أ ن يستنكحها خالصه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 ان م غير ا ظ ر ي ن ذلكم و ولا كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سالتموهن متى فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا أ ز و ا ج ه من ب ع د أ ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما إن ت ب د و شيئا أو تخفوه ف إ ن ا ل ب ح ك ا ن ب ك ل شيء ا ء ج ن ا ح ع ل ي ه ن في آ ب ا ئ ه ن و ل ا أ ب ن ا ئ ه ن و ل ا إ خ و ا ن ه ن و ل ا أ ب ن ا ء إ خ و ا ن ه ن ولا, أبنائهن ولا, إخوانهن ولا, أبناء إخوانهن ولا إن ولا موسوعه ملكت أ ن و ا ت ق ل ن ا ل ل ه س ي للعلوم الاسلاميه ى ل ن يا ي أ ا الذين ص ل و ان إ الذين يؤتون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ة واعد لهم عذابا مهينا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 ثم لا يجاورونك فيها إ ل ا قليلا ملعونين اينما تقفون أ خ ذ و ا وقتلوا تقتيلا س ن ة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنه الله تبديلا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 لا يجدون موسوعه النابلسي ي ق ا للعلوم ن ا ه ا ل ا س ل ا ربنا إنا أطعنا شركه الهدى ف أ ض ا ر ك ه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي يا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 ومن ََ يطع ُ الله ورسوله َُُ فقد ََ فاز ََ فوزا ًَ عظيما ًَ إ ِ ن َّ عرضنا ا ل ْ أ َ م َ ا ن َ ة ه على َ السماوات َََِّ و َ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ والجبال ََِِْ ف َ أ َ ب َ ي ْ ن َ ان يحملنها َََِْْ واشفقن َ أ ََْ منها َِْ وحملها َََََ ا ل ْ إ ِ ن س َ ا ن إ ن ه كان ظلوما جهولا ليعذب الله, المنافقين والمنافقات ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات لفضيله <تصفيق> ا ل ت و ر م م د راتب ا ل ن ا ب ل